وما يتبع أثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 تعلون وَمِنهُم مَي يَسَمِرون إلَك أتَأَن تَكسمِرُ الصّم م وَلَكَوا لا يعسِلون